کبلت کبلت کل سعادت ما I'm gonna ابلي تفرح عناسنا عريسنا اهواك بيني بعيد وقت الفرح فرحيد والحرد تلوم ضغطنا ورحينا لكم الله آه. وعد الله أنصلي بالحسن مهره وصيّة أليها على الله رب هو في الضرى ولع ومن حقه يتلع هو في ولع ومن حقه يتلع واللي ملوش في اللون بجاء انه يتطلع حساس يكون حساس بتعلم الأحساس و يكون حساس ستي جالوا يسيه الناس بالناس الناس والكل بيتطلب والله والله والقلة بالليل الكل كتير بطلب والقلة من يا عم بسيبك الله يتبلك يتبلك يا عمي الله، يلكلك بالله، والجلة بالجلة، يا عم ما السبأ، جرفت على الله،, الله نعالجي عادلو، هنقول ونوعلو، نعالجي عادلو، هنقول ونوعلو نعالجي عدله هنقول ونوعلو اللي بيقول في الجول اللي بيقول سيدي ونعيد ونعيد بيقول في الجول يا سي بيقول دو واللي بيقول في الجول يا سي har ha be الجاية عزبانة الروحة لأثي البلد طرها جوامع ربطرها بيقولوا نوارد وهو لوار لأثي البلد طرها جوامع ربطرها بيقولوا نوارد لأثي البلد طرها وارها بيضل دور بهو دورها ورد طعبي فرحان فرحان بيو فرحان وهو كيل في الجيات سينا في الروح قاسف على التأخير بلا غدر ويا بخير وانا جاي قصيد بقولك of God, the big